ولا يات لاولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى ان يؤتوا اولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور